تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيا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 هلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقثينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 ''Bel لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.''